أعو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم وَمَا فِي اللَّهُنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ تَنعبُدُ and mm -hmm. قد نجرينا إِنَّ يَوْمًا فَصْلٌ لِّلَّذِينَ God ini di mana وَوَقَعَهُ مَا ذَابَ No ain Give <inaudible> وفي خلقكم وفي خلقكم وما يبُو uh -huh. Terima kasih إنه <تصفيق> بالعذاب meow <laughs> الله الذي سخر لكم كل شيء بارك وَأَلَكُم مَّا فِي السَّمَاءِ أَن سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ